ب سنتكلم م م الله ا ل ر ح الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي لله على وعلى آله رب محمد وصحبه أجمعين ن س اليوم في آ خ ر فصل من فصول باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد ي أ وسوف نكاح نكاح العبد وهو فصل نكاح العبد فصل وهو و لا نطيل بالشرح في هذا الموضوع ل أ ن ه لا يوجد اليوم رقيق ولكن ت ر ب ي ة ل ر غ ب ة ا ل ا خ و ة في حل ع ب السيد ر ة ا ك ت ا ب ق ر أ هذا الفصل ق و النووي ل الإمام رحمه الله تعالى ل ا رحمه ي س ب إ ذ ن ه في نكاح عبده لا يضمن مهرا و ن ف ق ة في الجديد أ و ل اولا ق ب ل ل على هذا الموضوع ك ا هذا م يجوز للعبد أ ن يتزوج بل يندب لسيده إ ع ف ا ف ه ولا يجوز له أ ن يحول بينه وبين الزواج وكذلك بالنسبة و ا ل إ س ل ا م قد جاء متشوفا إ ل ى إ ع ت ا ق ا ل ع ل ي د و إ ن ه ا ء الرقي ما امكن و ا ل إ ح ت ا ن إ ل ى الرقيق و لذلك ما عرف الرقيق في تاريخ الرقي ابدا نوعا من ا ل م ع ا م ل ة لا أ ق و ل يشبه م ع ا م ل ة ا ل إ س ل ا م لهم بل لا يقرب من م ع ا م ل ة ا ل إ س ل ا م له م و حسبهم أ ن ا ل إ س ل ا م سوى بين العبد والسيد في كل ث ي ر م الاحكام والتكاليف ا ل ش ر ع ي ة تقريبا وصارت ا ل أ و ق ا ت التي يجب على العبد أ ن يمضيها في ا ل ع ب ا د ة كالمستثناه من الزمن الذي يستخدمه السيد فيه ففي وقت الصلاة ولا لسيده يستخدمه أن هذا من المنافع التي السيد من العبد ولا ط ا ع ة م خ ل و ق في م ع ص ي ة الخالق ولا أ ر ي د أ ن اتكلم حول هذا الموضوع فقد تكلمنا عنه في مناسبات ك ث ي ر ة ولكن لا بد من ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى هذا الموضوع فالإسلام أمر بإعفاف في الفصل إعفاف يعف فيما العبيد كما تكلمنا في الفصل الماضي على إعفاف الولد أباه السيد إذا الحاجة والرغبة على أصوله لذلك على أمر عندهم أو أن يجب عبيده وجد إلى النكاح. فاذا كان العبد يريد النكاح و أ ذ ن له سيده في النكاح من الذي سيدفع المهر في هذه ا ل ح ا ل ة سيتزوج العبد أ م ه ولكن هذه ا ل أ م ه سيدها سيطلب مهرا لها من الذي سيدفع هذا المهر قال نفقة السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن له مهرا ولا نفقة في المذهب الجديد عند الإمام الشافعي له في يضمن في عبده عند بإذنه رضي رغبة يلتزن الله تعالى عنه لأنه لم يلتزن هما وإنما قاله أذنت لك أن تتزوج وجد العبد لأنه لم لك عنه عنده أذنت تتزوج أن وجد فذهب ي سيده ي النكاح فطلب من سيده أن أ ن ل فقال ف أذنت لك أن تتزوج لك ه العبد وتزوج لا يجب على السيد أن يتفع له م ر ان ولا عليه يجب أ يدفع له ن ف ق ة يكفي أ ن ه اذن له ب أ ن يتزوج ولا شك أ ن زواجه هذا سيترتب عليه أ م و ر منها أ ن ه يجب عليه أ ن يخليه حتى ينام مع زوجته بينما لو لم يكن متزوجا ستكون كل أ و ق ا ت ه م ص ر و ف ة ب خ م ة سيده ولكنه ب إ ذ ن ه له في الزواج سيصرف جزءا من الوقت من أجل اجل ل ز و ة وقد أذن الزوجه س ي في هذا فلا يجب عليه في د فلا هذا هذا له أذن ا ل أكثر من ا ما يجب ي ع ل إلا ولا تجب عليه النفق مهر من تجب طيب أين يأتي؟ بالمهر و ا ل ن ف ق قال وهما في كسبه بعد النكاح بعد أ ن ينكح العبد يعمل ويتقاضى على عمله أ ج ر ا أ و يتجر ويجني من ا ل ت ج ا ر ة ربحا والاتجار يقول بمال السيد قال فبعد ي النكاح ا ل ن ف ق والمهر في كسبه في المعتاد الذي اعتاده في حياته وكذلك في كسبه النادر لو أ ن ه كان قد اعتاد ح ر ف ه من الحرب وكان يكتسب منها هذا الكسب يستطيع أ ن يستعمله في المهر وفي النفقه ة فإذا عمل عملا نادرا عمل ع ما م ل كان ي قبل قرف يكسبه النكاح ولكنه عمل وهو من الأمور النادرة التي يعملها هل يتمكن أيضا من قرف ما يكسبه من العمل النادر؟ أيضا ما من يتمكن من من وهو في المهر والنفقه كالذي يكسبه من العمل المعتاد بناء على أ ن ه قد اعتاد العمل قال نعم سواء كان الكسب من عمل نادر أ و عمل معتاد ف إ ن ه يصرف من كسبه المعتاد والنادر في النفقه ة وفي ا ل م ر هذا إذا ذ لم م يكن أ وفي ن ا له النهر ت ج ا ر ة و إ م يعمل ويكتسب وأما مأذونا ا إذا كان ويكتسب ل في ي التجارة كان ت ج قال فان كان ماذونا له في تجاره ففيما بيده من ربح ينفق على المهر وعلى النفقه ة نفقة يعني يصرف في الزوجة ا ل م ر يربحه يتجرى رأس والنفقة وأن مما المال الذي المال الأصح له يتجرى فيه وكذلك من أذن من فيه في سيده ما دام السيد قد أ ع ط ا ه م ا ذ ا ليتجر فيه يجوز له أ ن يصرف من ر أ س المال في النفقه وفي ا ل م ر هذا إذا كان يكتسب أ وفي كان مأذونا له المهر ت ج ا لا ا ر لنفرض ة أنه هو ع ل ل و مأذون له ل في ا ا ت ج ة التجارة أنه له عامل مأذون له في التجارة لا يعمل ولا يذن له في التجارة ما هو مأذون له في التجارة وطلب من السيد ما يذن في في يتزوج مأذون من هو أن ف أ ذ ن له س ي د في الزواج فذهب وتزوج من أ ي ن ينفق وكيف يعمل بالمهر قال إ ذ ا لم يكن مكتسبا ولا م أ ذ و ن ا له في ا ل ت ج ا ر ة فتعلق ا ل ن ف ق ة ويتعلق المهر في ذمته يصير مدينا بالمهر ويصير مدينا في ا ل ن ف ق ة يطالب بهما إ ذ ا عتق يوما ما إ ذ ا صار حرا وصار له مال ف إ ن ه يطالب بالمهر ويطالب بالنفقه التي قد استقرت في ذمته حينما كان رقيقا وفي قول عندنا في المذهب ل ل إ م ا م الشافعي ل أ ن ه ليس معتمدا أ ن المهر و ا ل ن ف ق ة في هذه ا ل ح ا ل ة يتعلقان بالسيد فيجب عليه ان يدفع المهر ويجب عليه ان يدفع النفقه ل أ ن ه اذن لعبده في النكاح ولعبد ليس كتوبا وليس م أ ذ و ن ا له في ا ل ت ج ا ر ة فكيف ي ز ن د له بالزواج وهو لا كتب له ولا م أ ذ و ن له في ا ل ت ج ا ر ة إ م ا أ ن ت أ ذ ن له في ا ل ت ج ا ر ة حتى يتجرا و إ م ا أ ن تدفع له المهر وتدفع له النفقه الشافعي في هذه المسألة ولكن اذا ل والمهر يتعلقان ن ف في ق ة م ل الحالة ع ب د في ي هذه إما أن س تزوج د ي وينفق ويتعلق ن أن تنفق أو الأمة ا ل ة تنفق ويتعلق العبد ن ف ق ة بذمة ب السيء ا ل يطالب ب هل ا إذا عتق يوما ما إذا ا عتق تزوج ع ب د هل يجوز لسيده أ ن يستعمله أ م لا يجوز له أ ن يستعمل ه وله المسافرة به قال المسافرة إذا أراد يسافر يسافر وأن يسافر به في به عبده أن الذي أذن له في النكاح له أذن في وفي هذه ا ل ح ا ل ة يفوت على العبد الاستمتاع ليلا ونهارا يترك زوجته ويسافر مع سيده ويفوت عليه الاستمتاع بزوجته ليلا ونهارا وأما وإنما والعبد يأخذه أن لم لم معه مقيما مقيما معه لزمه للاستمتاع يستمتع إذا يسافر السيد كان قال ليلا بلده تخليته ليلا, للاستمتاع ليلا يجب عليه في يجب يتركه حتى يستمتع لزوجته ولا يجوز له استخدامه و أ م ا الاستخدام قال فانه إ ن يكون ن ه ه ر ا عاد إذا استخدمه ا طيب في ل ا ر وتركه يكون س ت م في الليل ي يعمل ف النفقة من أجل النفقة؟ قال ي س ت خ د م ه ه ا ا ر إ نهارا إن تكفل ل ا م ر و ل لم يتكفل إلا ل ن ف ق وأما م إذا ا ه و ل النفقة فالأما ستطالب بالمهر قلنا انه يستقر في ذمته, في ذمته. طيب و إ لا ى متى م يمكن ج ب يعني ي لا أ ن يعيش بدون ن ف ق ة وبدون م ه ر ولا مستقره النفقه في ذمته قال ويجبه يجلب المال من أ ج ل أ ن ينفقه على زوجته ف إ ذ ا استخدمه تركه في الليل ي س ت م ت ع وفي النهار قال لا بد أ ن تعمل عندي ولم يتكفل له لا بالمهر ولا بالنفقه ة ماذا يجب ي ع ل قال مع ذلك في هذه الحالة قد الحالة العبد حينما ربما زائد عن المثل وربما ذلك مع بمهر عن هذه نكح يكون نكح في يريد أ ن ينفق على ا ل ز و ج ة ن ف ق ة أ ك ث ر من ا ل ن ف ق ة ا ل م ع ت ا د ة على مثلها ف إ ذ ا خلاه السيد واكتسب فله ان يفعل ما يشاء حينما نكح ولو كان أ ك ث ر من مهر المثل قال له ا في ذ ه اذا ل ل ح ا ة إ لم يلتزم السيد النفقه والمهر و إ ذ ا لم ياذن ا ل ع ب د في الاكتساب ف يجب هذه الحالة ي عليه أ ن يدفع للعبد مهر المثل و ن ف ق ة المثل هذا إ ذ ا كانت النفقه والمهر أ ق ل من أ ج ر ت ه و أ م ا اذا كانت أ ج ر ت ه أ ق ل من ا ل ن ف ق ة ومهر المثل يعني هو لو ذهب العبد ليشتغل ي أ خ ذ في اليوم دينار مثلا هذه أ ج ر ة العبد في النهار و ا ل ن ف ق ة أ ك ث ر من دينار قال لا الحالة يأستاذ ما يلتزم مثله يلتزم مثله مكلف المثل في فقط يعني يعطيه أيضا هذه أجرة أجرة أجرة أن أكثر من هو ولو كانت ا ل ن ف ق ة أ ك ث ر من هذا ف إ ذ ا استخدمه بلا تكفل لزمه ا ل أ ق ل من إ ج ر ه مثل وكل المهر و ا ل ن ف ق ة أ ي و م أ ق ل المهر و ا ل ن ف ق ة أ م أن اقل ل أ إ ج ر ة المثل فيلزمه ا ل أ ق ل ولا نوجب عليه أ ك ث ر من هذا إما أن يلزمه إجرة المثل وإما أن يلزمه المثل أن واذا إ م أن النفق يلزمه والمهار ك ا نكح ت هي الأقل وإذا ن العبد نكاحا فاسدا و و ا ط ئ ة قال ف يجب عليه مهر مثل في ذمته يطالب به إ ذ ا عتق هذا ب ا ل ن س ب ة للعبد و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للامه أ م ة إ ذ زوج السيد أ كيف يستخدمها وكيف يعمل أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة للاستمتاع يحرم عليه الاستمتاع بها ل أ ن ه ا صارت ز و ج ة صارت م ح ص ن ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ب ق ي ة أ ن و ا ع الاستخدام ا ل خ د م ة المنزليه خ د م ة في البيت أ و أ ن و ا ع أ خ ر ى من ا ل خ د م ة قال إ ذ ا زوج السيد وامته استخدمها نهارا في النهار من حقه أ ن يستخدمها منافعها م ص ر و ف ة أ و يجب أ ن تكون م ب ذ و ل ة في مصالح السيد و أ م ا في الليل قال يسلمها في الليل لزوجها حتى يستمتع بها ل أ ن ه أ ذ ن لها بالزواج فلا بد له أ ن ي أ ذ ن لها في مستلزمات الزواج ف إ ذ ا استخدمها السيد في النهار على من تكون نفقتها تكون نفقتها على زوجها أ م تكون نفقتها على السيد قال إ ذ ا استخدمها السيد في النهار ففي هذه ا ل ح ا ل ة لا نفقه لا على الزوج و إ ن م ا تصير نفقتها على سيدها ل أ ن ه و الذي يستخدمها الغنم ب الغنم ه اين أ أين يخلو بها الزوج أو أين يخلو العبد لزوجته قال و ل و أ خ ن ف ي د ا ر ه ب ي ت ان أخلى السيد في داره بيتا غرفة داره ق ل نحن قلنا يجب على السيد أن ي س ل م ه اخلى للزوج هل ي أ ذ ه ا ا ز و ج إ ل بيته يعمل أم ماذا ل ن في ر ض أن ا ل س د أخلى في بيته غ ر ف ة وقال للزوج ما أ ج ي ز لك أ ن تخلو ب ا ل أ م ه إ ل ا في هذه ا ل غ ر ف ة يسلمها له ولكنه لا يسمح له أ ن يبتعد بها عن بيته هل يجب على الزوج وقد ا الحالة ل ز و ج يكون عبدا وقد يكون حرا ل أ ن الحر يجود له نكاح ا ل أ م ه كما ذكرنا في مباحث سابقه ة وقد يكون وقد يكون عبيده عبيد ي من من غ ر ف إ ذ ا أ خ ل ى له غ ر ف ة في ب ي ت ي وقال له أ ج ز لك أ ن تستمتع بهذه الامه ولكن ش ر ي ط ة أ ن يكون استمتع في هذه الغرفه ضمن البيت ي غير يتحرج في, بيتي غير ما يتحرج في بيته يجوز يأخذها إلى بيتي على أن يردها نهارا إلى السيد فإذا أراد السيد أن يسافر قال السيد نهارا أراد استفروا ما قال فإذا قال به ولذلك لو إلى على إلى أن أن أن بها وفي هذه ا ل ح ا ل ة إ ن شاء زوجها تركها و إ ن شاء صاحبها وسافر مع السيد ولذلك لم يبح الله تعالى نكاح ا ل أ م ه إ ب ا ح ة م ط ل ق ة و إ ن م ا شرطها بخوف العنت ة العنة شرة الزوجة ذلك هذه لمن لا الإنسان على لأن منكم يكون وأن خشي قادرا وطه ز و ج ه ا وهذه ا ل ز و ج ة ا ل س ي د أ ن يستخدمها نهارا ولو أ ن يسافر بها ولذلك سافر معها مصيبة ولذلك لا يتزوج ا ل إ ن س ا ن أ م ه الا في ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة القصوى وفي ن ه ا ي ة ولده سيكون عبدا ولا يكون حرا ا قال والمذهب السيد قتلها قتل الأمى طبعا هذا لا الأمى قتل قدس وقع لو له لكنه لو وقع مثل ذ ه أن يجد و أ ن ه قتل أ ن السيده لو قتل او قتلت نفسها قبل دخول قبل ان يقتل بها العبد سقط نفسها قتلت المهر أما لو قتلت حرة نفسها هل يسقط السيد إذا ذلك سقط المهر و إ ن م ا يبقى المهر على ا ل أ ح و ا ل ا ل م ذ ك و ر ة والتفصيلات ا ل م ع ر و ف ة عند ا ل ف ق ر ا ف م ا إ ذ ا كان قبل الدخول أ و كان بعد الدخول قال وإن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي ليس قتلت قتلها قتلها قال يسقط يسقط الحرة نفسها الأمة السيدة نفسها ولا قتلها وإنما قتلها رجل أجنبي أو ماتت قال فلا يسقط المهر في هذه الحالة لا يسقط المهر لو ليس رجل وإن أو أو أجنبي أجنبي في سيده هذه عن الزوجي الزوج ف كما لو هلكتا اي الحره و ا ل ا م ة بعد الدخول لو أ ن ا ل أ م ة بعد أ ن دخل بها الزوج قتلت نفسها أ و قتلات سيد أ و ماتت أ و قتلها اجنبي في كل هذه الحالات تقر المهر بسببه الدخول بما تمتع من يجب عليها على المر والأمة في ولو ة ا هذا سواء ل ولو أ م ة في باع مزوجته ب السيد ع ا أ م ت ه التي أ ذ ن لها في الزواج قال فان ل للبائع الزوج م مهرا ه ر سيبتع ي و ك المهر للبائع فين طلقت قبل دخول فنصفه له ولو زوج أ م ت ه بعبده لم يجب مهر كما قاله الماوردي رحمه ا لان ل ه ت ع ل ى م أ ص ح السيد ب ن ا أ ن ا ل لا يثبت له على عبده دين كيف لكن دي يثبت له على عبده دين دي يقول دين لي في ذمتي. المهر ويجب السيد الذي أذين أين سيأتي سيأتي السيد فيصي في عبده ويقول له لي في إذا تدفعه لي السيد يستغفر في لفعل تدفعه عبده عبد بالمهر به عبده عبده ذنمته ذنمته عجدت ذنمته تمال له على المهر له المهر المهر على له له لا هذا هو ذوجه givesع أنا من إذا من مهر أو وبناء على ذلك لو زوج كان عنده عبيد ن د ه ع وعنده إ م ا ء وزوج عبيده من إ م ا ئ ه لا يجب عليه لا مهر ولا المهر لا يجب للأمى نصب مهر يجب على الزوج ونكتفي والموضوع موضوع وجود اليوم وانتقلنا الصور وجود يعني نهاية كما رأيتم مجتمعنا في في يعد بهذا له لها القدر لا الآن لم ولا في غير هذا المجتمع من المجتمعات و إ ن م ا ق ر أ ن ا ه من أ ج ل الا نقطع سلسله البحث في الكتاب ولكن هل الرق ممنوع في الاسلام إ س ل م ا ل إ يشجع على الرق ويحص عليه وفتحت على مصراعيها تحريض الرقيق وفي وفي أجل توجد على على عققها الرق إلا أبواب وما تكاد توجد كفارة حققها وفتحت من وما زكاه توجد كفاره الا وفيها عتق الرقيق ويكاد يتصور من ي ق ر أ أ ح ك ا م الرقيق في ا ل إ س ل ا م أ ن ا ل إ س ل ا م لا يريد أ ن يوجد رقيقا ولكن هل قال إ ن الرق حرام ما قال ا ل إ س ل ا م إ ن الرق حرام وبقي الرق كصمام ا ل أ م ا ن فيما لو قامت في الدنيا حروب في المستقبل ما ندري ماذا سيجري في العالم اليوم يوجد الرق ا ل أ ب ي ض مثل الكذب ا ل أ ب ي ض وكل ه كذب اليوم صحيح أ ل غ ي الرق ولكن أ ك ث ر ابناء البشر اليوم يعاملون اسوا من معامله ة العبيد الإسلام أباح الرق ل و ك ن حرم على العبيد س ي يضرب د حتى أن د ه بأبسط أنواع الضرب. أن الضرب ي ه بأبسط أنواع إ ذ ويجب عليه ان يطعمه مما ي أ ك ل و أ ن يلبسه مما يلبس و أ ن يحترمه و أ ن يخلي بينه وبين عبادته ولكن اليوم أ ع د ا ء ن ا يبيدون أمتنا زرافات و وحدانا بالمئات و ا ل آ ل ا ف ويقولون إ ن ه م يطالبون ب إ ع ت ا ق الرقيق الغوا الرق ولكنهم ا س ت ر ق و ا كل البشر ا ل إ س ل ا م فيما لو قامت في الدنيا في المستقبل ش ر ع ة الرق وما دام ا ل إ ن س ا ن و يضع قانونه لنفسه فيضعون ل أ ن ف س ه م ما يشاءون من القوانين ربما تغيرت أ و ض ا ع ا ل ب ش ر ي ة وصار في الدنيا رقا وحاربنا أ ع د ا ؤ ن ا و أ خ ذ و ا منا أ س ر ى وضربوا عليهم الرق ماذا نعمل نحن في هذه ا ل ح ا ل ة نعاملهم أ ي ض ا بمثل معاملتهم لم يعد في ا ل إ س ل ا م اليوم أ ي باب للرق إ ل ا باب الحرب فيما إ ذ ا قامت حرب أ م ي ر المؤمنين تخيروا في ا ل أ س ر ى بين أ ر ب ع ة أ م و ر إ م ا أ ن يقتلهم واما ان يمن عليهم بالفداء بمقابل واما م ان يستلقهم إ ذ ن الرق بقي في ا ل إ س ل ا م له غ ش ط ر واحد من باب ضيق جدا جدا أ ل ا وهو الاحتمال الواحد من أ ر ب ع ة احتمالات في ا ل أ س ر ى الذين ن أ خ ذ ه م من الكفار ف إ ذ ا وجد أ م ي ر المؤمنين في ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن ا ل م ص ل ح ة تقتضي بمثل هذا فيما لو ع م ل ن ا اعداؤنا مثلا بمثل هذه ا ل م ع ا م ل ة فالله سبحانه وتعالى لم يحرم الرق ولكنه لو حدث وضربنا الرق من جديد على احتمال وجود مثل هذا م ر ة ث ا ن ي ة ستفتح كل ا ل أ ب و ا ب من اجل تحرير هذا ا ل إ ن س ا ن الذي ضربنا عليه الرق فيتقرب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الله تعالى أ ع ظ م قرب ي ت ق ر بها ب إ ل ى الله ان يعتق رقيقاً, رقيقا اذن يكاد يكون كالصريح ان ا ل إ س ل ا م لا يريد رقا و إ ن م ا هو مثل صمام ا ل أ م ا ن الذي يوجد في كل م س أ ل ه من ا ل م ت ا ئ ل فيما لو احتجت لمثل هذا إ ذ ا استطيع ان نفعله ا ل إ س ل ا م لا يحرمه وبمجرد فعلنا له تفتح ا ل أ ب و ا ب م ر ة ث ا ن ي ة من اجل ا ت ا ق الرقيق وقل وعلى وصحبه وسلم الله على آله سيدنا محمد